الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آل أخوة الصلاة وتم التسليم أما بعدي والإخوة الكرام والأخوات الفاضلات المستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحمد الله تعالى أن يسر لنا يعني أن نقترب إن شاء الله في الانتهاء مما نحن بصدده من الكلام على أشراط الساعة الصورة من أشراط الساعة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبي هريرة الذي روىه الإمام أحمد لما قال صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة سنون جمع, إيش جمع سنة خداعة خداعة كيف يعني تخدع الناس إيش نوع هذا الخداع قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قالوا وما الرويبضه يا رسول الله هذه كلمه جديدة على الصحابه ما قال ينطق فيها الفاسق العاصي الرويبضه قالوا ايش ال هذه اول مره نسمعها ما هو الرويبضه يا رسول الله قال الرجل قال السفيه يتكلم في أمر العامه وفي حديث اخر قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامه بالله عليكم يا جماعة ما تلاحظون أحيانا تأتي مقابلة مع لاعب كرة مع الثاني ابتدائي وتعلم في الحواري كيف يلعب كرة ثم بعد ذلك يعملون معه مقابلة على هواة مباشرة يحضرها مليونين ثم يقولون له ما رأيك الآن في اللي تفعل أمريكا بالمسلمين واحد منهم يا جماعة لاعب كرة في مقابلة قالوا له ما رأيك في تعدد الزوجات ما هذا الحديث الرجل التافه وبدأت فلسفة يليتها قال لا يا أخي اسألني كيف تشوت البلنتي ومتى يكون فاول وإذا كانت كورنار ملي هذا أجاوبك لكن الدين ما عندي علم يليتها قالها الكلام أو يليتها أجابة بعلم لا بدأ يخبص والله انا أرى وبدأ يتكلم بكلام تافهم يعني لا ينبغي أن, أن يستمع إليه فالمقصود من هذا أن طبعا لا أعني أن جميع اللاعبية الكرة هم على هذا الحال عفوا لا فيهم إخوة أفاضل يعني بيننا وبينهم علاقة وناس جامعيون وينضبطون في أكثر الأحيان بالضوابط الشرعية وبعضهم أيضا لنا به اتصال ويحضر دروس علمية لكن الذي أعنيه أن من كان يتكلم في أمر العامة وهو ليس أهلاً لذلك سواء كان لعب كرة أو مغني أو ممثل أو قل غير ذلك من الأمور التي يعني صدر للناس وهو ليس أهلاً للتصدر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل التافي يتكلم في أمور العامة وتجد الأسافل من الناس يرفعون على خيارهم ويستشارون في أمورهم دون غيرهم وفي حديث جبريل الطويل قال صلى الله عليه وسلم لما قال حدثني لما قال جبريل حدثني عن أشراطها قال إذا كانت العرات الحفات رؤوس الناس فذاك من أشراطها والحديث رواه مسلم وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وكذلك في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول اللي تحت يعلو على الذي في الأعلى تحوت جمع تحت والوعول جمع أعلى ثم قال قال, الراو... قال أبو هريرة لعبد الله بن مسعود قال أكذلك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي من يعني بحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ورب الكعبة قلنا وما التحوت قال سفول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم والوعول أهل البيوت الصالحة والحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي الصحيحين عن حُذيفة رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الأمانة قال حتى يقال للرجل في آخر الزمان يمدح يقال ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان هذا يجمعه واضح الآن كم يوجد الآن من المغنيات ومن الممثلات يُعمل لها أحياناً المقابلات على هوا مباشرة وتتكلم فيما أرادت وتُرفع وتُعطى لها الهدايا والأموال وتتبنى أحياناً يأتيك مغني ناشئ يتبنى بعضهم يعني يتبنىه فنيا حتى يظهر هذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرتفع الأسافل لو تسأل تقول طيب يا جماعة إيش مقوماته هذا حتى يمكن ساعة ونصف على قناة فضائية يكلم مليونين ما هي المقاومات التي عنده ليس عنده أي مقوم مقاومات سوى أنه مثل أو تعرى أو تعرت وكلما قل أدبه زادت شهرته وكلما استطاعت أن تتكشف أكثر رفعت أكثر كما هو واقع الآن وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقى أنه ينطق فيهم الرويبضة وأن السفولة يرتفعون كذلك من أشراط الساعة ظهور الكاسيات العاريات وهذا قد تكلمنا عنه فيما سبق فنسوق لكم لحاديث فقط روى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات قوله صلى الله عليه وسلم رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد يعني هؤلاء يمرون وليسوا من أهل الصلاة إما أن يمر بالمسجد مثلا مرة من المرات صلى أو في مناسبة أو نحو ذلك ويكون ممن من له هيئة ومظهر عظيم ونساؤهم كاسيات عاريات وأن ترى أحيانا يا جماعة في بعض الأسواق الآن امرأة متكشفة أشد التكشف وبجانبها زوجها يمشي فإذا قلت يا أخي جزاك الله خير ستر مائتك قال أنت اللي غض بصرك أليس في ناس يجيبك بهذا الجواب أحيانا تشك أحيانا هذا الرجل أو ليس رجلا بل يا جماعة الأمر احيانا أعظم من هذا أن يقبض أحيانا على بعض يعني نساء بعض الناس إما زوجه وإما بنت ثم إذا أقبل إلى الشرطة أو أقبل إلى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لاجل أن يعني يسلموه ابنتاه ويناصحوه يقول لبعض الإخوة الذين في في هذه الأماكن يقولون نحن يعني نود أن نهدئ في البداية ونخاف أن ينطلق ويضربها بحديدة أو يقتلها عندنا يقول فإذا الرجل أسرى الأمر عنده عادي ويقول الله يهديكي أنا قلت لا تفعلي هذا مرة ثانية يلا معي مرة من المرات كنت في في إحدى ف كنت في المطار فأتكلم مع أحد الشباب مسؤول في المطار مسؤول شرطة في المطار فتكلمت قلت يا أخي التكشف موجود في المطار يا أخي لو تحاولون يعني تكلمون الهيئة أو قال يا شيخ أعظم من التكشف قلت ما هو قال مرة من المرات كان هناك فتاة جالسة على كروسي يقول ومرت ساعتان أربع خمس ساعات وهي على جلستها وكل قليل ينادى على رحلة كذا رحلة كذا وما قامت شككت في وضعها فأخذناها إلى القسم الشرطة وحققنا معها فإذا هي قد خرجت مع الشاب منذ ثلاثة أيام ما عندي أهلها ومل منها تورط ماذا يفعل بها قالت اذهب بي ضعني في المطار وضعها في المطار يقول المهم انتصلنا على الشرطة عندكم بلاغ عن فتاة اسمها كذا وكذا ما في بلاغ المستشفيات أحد سأل عن كذا ما في أحد كم رقم والدك يمين يسار إلى أن أعطتنا رقم والدها يقول أدخلتها في غرفة واستدعينا والدها أقبل إلينا يعني قرابة ساعة 12 في الليل وحدة جاءه خايف إيش القصة يقول فكنت أنا خايف عليها لا يقتلها عندي وأتورط وتصير عندي قضية قتل فبدأت أهدأ وقل تعرف يعني الزمن هذا في فتن والواحد يعني قال عجل عجل أنا إيش إيش القضية يعني أنا بذهب أكمل نومي قلت يعني تعرف الواحد أيضا أولاده لازم يهتم يقول كثر علي طيب عجل أخبرني قلت بالعربي بنتك كانت عند واحد ثلاثة أيام في شقة وجاء بها الآن ووضعها في المطار قال أوه وأنا أقول فين البنت من ثلاث أيام والله يجمع بهالعبارة يقول صاحبي قلت هذا انسان ولا حيوان ولا قلت بنتك قال فين فين البنت يا أخي البنت هذه الله يهديها يا أخي تطلع دائما الله يهديها والله يقول وأطلع البنت وأنا متجهز فأحول بينه وبينها لا يضربها بدباسة ولا بعقالة على الأقل يعني ممكن يقول فأشاف البنت ويطقها من هنا يا بنت أنا ما قلت لك ما تطلع إلا بإذني يا بنت ما تتأخذ خلاص يا أبوي خلاص يلا راحوا البيت خلصت القصة بالله عليكم يا جماعة ليس هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كأشباه الرجال ها كأشباه الرجال هل هذا رجل بالله عليك يا جماعة طبعا أنا ما أقول يقتل بنته لا ما يجوز يقتل بنته لكن على أقل يا أخي أن يخضب أن يتبين يعني أنه ينكر هذا ولو بقلبه عليها لكن يقول أنا أقول فين البنت من ثلاثة أيام مجنون من ثلاث أيام ما تدري وين بنتك ولا بلغت شرطة ولا ذهب تبحث عنها ولا شيء طبعا هذه قد تكون قصة عجيبة فعلاً لذلك أوردتها وإن إن شاء الله تعالى مجتمعات المسلمين يعني في في كل بلاد المسلمين عندهم ان شاء الله تحفظ وتمسك لكن لغرابتها أوردتها وأخشى أنه مع كثرة يعني تكشف النساء ونحوه أن تبدأ الغير التذهب من قلوب الرجال وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم وهو حديث مشهور صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات قيل كاسيات الثياب وعاريات من الأخلاق وقيل كاسيات عاريات يعني تلبس ثيابا لكنها ثياب ضيقة, ثياب ضيقة وقيل كاسية أن تكسو ما لا يفتن وتخرج ما يفتن يعني الآن بعض النساء تكون قبيحة سبحان الله لكن تلبس لبس معين وتضع العباءة بشكل معين وتلبس مثلاً ضنطلون وترفع العباءة وتخرج شيء من وجهها ومدري إيش فلو أنها تكشفت كلها يمكن ما تفتن أحياناً لكن لما أظهرت بعض يعني ما تتغنج به عند الآخرين هذه هي الكاسية العارية وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة قال أبو غريرة من أشراط الساعة أن تظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات العاريات كذلك من أشراط الساعة صدق رؤيا المؤمن فكلما اقترب الزمان وكلما قربت الساعة كثرت هذه العلامة وهو أن يرى المؤمن العلامة فتقع كما رآها في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المس... المسلمي تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا قال ورؤيا المسلمي جزء من خمسين وعربعين جزء من النبوة لم تكد رؤيا المؤمن تكذب قيل إن المؤمن تكثر الرؤى تسلية له يصبح الزمان فاسد جدا ويبيت وهو ضائق صدره من كثرة الخمور وكثرة الربا وظهور الشرك فيرى رؤيا مثلا. يرى الجنة وما عد الله تسلية له أن يجعله الله تعالى يرى بعض الرؤى الحسنة تسلية له وإدخالا للسرور عليه وقيل إن رؤية المؤمن تصدق لا تكذب يعني أنها ما تحتاج معبر أنتم الآن إذا رأى الواحد رؤية يرى أحيانا ثعبان عقرب فيقول للمعبر نعم الثعبان يدل على كذا العقرب يدل على كذا الجبل هذا يدل على كذا أنت رأيت حمامة بيضاء قال لا سوداء إذن هي تدل على كذا في آخر الزمان يا جماعة ما فيه ثعبان يدل على كذا ووحمامه تدل على كذا تكون رؤيا المؤمن صادقة مئة في يراها في المنام كأنها يعني تمثيل لما سيراه في اليقرة يرى في المنام مثلا أن نزل مطر يستيقظ الصبح يرى نفس المطر نزل يرى في المنام مثلا أن حادث سيارة يستيقظ الصبح يرى نفس السيارة عملة الحادث إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب كذلك من عشرات الساعة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبي غريرة قال سيكون في آخر الزمان سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم رواه مسلم يعني يخرج ناس يبدؤون يؤلفون كلام كثرة الكذب وعدم التثبت في الأخبار يبدأ ناس يألفون أشياء ويبدأ يقول أنا رأيت كذا وفعلت كذا ويبدأ أحيانا قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أتذكر عند هذا الحديث كتاب لعل بعضكم اطلع عليه اسمه هرمج الدون يمكن بعضكم اطلع عليه هذا الكتاب قرأته ويعني في أحاديث حقيقة لم أسمع بها ولم يسمع بها أيضا غيري من طلبة العلم والمشايخ المتخصصين في الحديث أحيانا يعني أعطيكم حديث من الحديث. قال, صل... قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة هذا حديث قال يأتي في آخر الزمان بغي اسمها أمريكا هذا حديث تفسد في الناس وإلى آخر الحديث طيب ما رواها الحديث قال أخرجه فلان طيب في الحاشية فلان هذا أين كتاب حتى نراجعه قال برقم كذا وكذا وهي مخطوطة في مكتبة إسطنبول في تركيا يلا راح دورها المخطوطة هذه اللي في اسطنبول حتى طلع الأحاديث منها يأتونكم بأحاديث لم تسمعوها أنتم ولا آباؤكم ثم يأتي بأحاديث أخرى فيها ذكر العراق أحاديث فيه ذكر أفغانستان وأحاديث ويسوقها بأسانيد ويقول نعيم بن حمد هو الشيخ البخاري وقد أورد هذا الحديث في كذا وكذا فالمقصود من هذا يا جماعة أنه ينبغي أن ينظر طالب العن إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد مما روي عنه صلوات ربي وسلامه عليه كذلك عند مسلم قال عبد الله بن مسعود إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القومة فيحدثهم بالحديث من الكذب قال فيتفرقون رجل كذا عمرهم ما رأوا أبليس تصور بصورة معينة وجاء ناس جالسين في البر ولا جالسين في عرس أو في غير جاء وجلس بينهم بصورة رجل ثم يأتي إليهم ويحدثهم بأحاديث من الكذب ويخرج يقوم فيتفرقون فيقول الرجل منهم الرجل اللي ذهب الآن إلى أهله أو ذهب إلى عمله أو ذهب إلى جامعته يقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث ويقول الحديث والناس في آخر الزمان ما يلتفتون إلى حديث ضعيف وصحيح وشاذ ومنكر وحسن وفي سند فلان والراوي غير ثقة أو السند منقطع أو مرسل ما يلتفتون إلى الأمور هذه يبدأ كل من قال قال صلى الله عليه وسلم اتبعوه على مثل ذلك كذلك من علامات الساعة كثرة النساء وقلة الرجال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال, قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة كم رجل قيم واحد يعني تصبح يا جماعة نسبة النساء إلى الرجال خمسون امرأة لقاء رجل واحد الآن لو جئت تبحث مثلا الآن في المملكة العربية السعودية مثلا نسبة النساء إلى الرجال أنا ما أعرفها مثلاً لكن قد تكون مثلاً واحد إلى واحد ونصف مثلاً أو تكون اثنين إلى واحد قد تكون كذا لو تأتي مثلا إلى نسبة النساء مثلا في كوريا طلعت قديماً على على بحث قال نسبة الرجال, الرجال إلى النساء في كوريا أربع نساء مقابل رجل واحد هذه نسبة قديمة ولا أدري قد تكون تغيرت الآن نسبة النساء إلى الرجال مثلا. في بعض البلاد كذا إلى كذا وكلما كان في هذا البلد حروب طيب بعد ما تنتهي الحروب أيهما يكون نسبة أكثر الرجال أم النساء النساء في الغالب تكون نسبتهن أكثر إلى الآن لم لم, لم يتحقق هذا الحديث يعني أن تصل إلى هالنسبة الكبيرة جدا خمسين امرأة قد يقول البعض طيب يا شيخ خمسين امرأة هذه من يكون رجل واحد مسؤول عن خمسين امرأة. هل هالخمسين امرأة أخواته وأمه وزوجات أبيه وأخواته من أبيه وبنات إخوانه وبنات أخواته وقد تكون أيضاً نساء جيرانهم ليس عندهم رجل فهو القيم عليهن إن أراد أحد يتزوج جاي يخطب منه إن حدث لأحدهن مشكلة هو اللي يقف لها ما عندها رجل إلا الرجل. يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وفي حديث أبي موسى في مسلم قال صلى الله عليه وسلم ويرى الرجل يتبعه 40 امراه يلذن به يلذن به طبعا قد يكون من له حديثين طبعا ليس بينهن تعارض قد يكون ال50 امراه لهن واحد في بعض البلاد في بعض البلاد يكون 40 امراه لهن واحد وقد يكون في بعض البلاد 10 نساء لهن واحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يعني اكبر مقدار قد يصل إليه هذه التناسب طبعا قلة الرجال تتبين من الحروب والمعارك التي تقع وتتبين أيضا من انتشار ظاهرة العنوسة الآن في كثير من البلاد حتى بدأت يعني النساء تصلوا أعمارهن إلى يعني الأربعين وما يتجاوزها وهي لم تتزوج كذلك من أشراط الساعة كثرة موت الفجأة بين الناس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن من أمارات الساعة وذكر أشياء قال وأن يظهر موت الفجأة رواه الطبراني في الصغير طبعا كان في السابق الرجل يحس بمقدمات الموت يعني يمرض أو نحو ذلك ويجلس له مريض أسبوع أسبوعين ثلاثة يكتب وصيته ودع أهلها إن كان عليه دين أو له دين إن كان عندها معاصي تاب منها في الغالب ولهذا كان الأمام البخاري رحمه الله يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته وكم من صحيح في الحقيقة رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغته فكم من صحيح رأيته من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة ثالثة الآن فعلا تلاحظ يعني كثرة موت الفجأة بماذا ما هي الأسباب التي تخليه متفجأة حوادث السيارات القتل كثرة في آخر الزمان جلطة قال والله فلان مات قال فلان طيب أمس متعشي معنا قال والله يا جماعة وصيب بجلطة ومات الله يرحمه أحيانا والذبحة الصدرية والسكتة وإلى غير ذلك حقيقة أشياء يعني وأيضا موت الفجأة الآن بالحروب أنت ما تدري إلا وقعت قنبلة ولا أصاب الناس مثلا يعني انفجار أو نحو ذلك ومات مجموعة من الناس فجأة فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن موت الفجاء. وقال موت الفجأة أخذته أسف وقال المؤمن يموت بعرق الجبين يعني يعرق جبينه وقيل معنا يعرق جبينه يعني أنه يطول فترة موته يجلس يوم يومين مريض حتى يعني يكون منه رجوع إلى الله وإصلاح ما بينه بين الله كذلك من أشراط الساعة أن تعود أرض العربي مروجاً وأنهاراً وعسى الله أن يعجل بهذا أن يكون فيه مروج وأنهار روى مسلم عن نبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً وهناك حدث آخر في صيح مسلم عن تبوك عن معاذ رضي الله تعانى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي فجئناها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن العين يعني ماءها قليل وما يريد أحد يأتي ويشرب من لحد ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله أن يبارك فيه ونحو ذلك حتى يكفي جميع الصحابة طيب اسمع ما الذي حصل قال فسبقنا إليها رجلان الجيش جيش تبوك كثير جدا كم كان عدده ثلاثون ألفا لكن ما وقع قتال في تابوك أكبر عدد جيش قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي في حنين 12 اللي الذي في قتال أما تبوك ما دخلوا قتال يعني ذهبوا وكان النصارى مجتمعين ثم رجع النصارى وعاد المسلمون جرى مراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هراقل المقصود يقول جابر الجيش طبعا كثير 30 ألف يقول فسبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من الماء الشراك شراك النعل يقول مجتمع ماء قليل يطلع من العين تبض بشيء من الماء قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عندها الرجلين فسألهما هل مسستما من مائها شيئا قال نعم فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم. غضب الآن أنا قلت ما أحد يحرك ماءها وأنتم تأتون على طول تعبثون وتشربون منه وقال لهما ما شاء الله أن يقول يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عليهما ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فغرفوا بأيديهم من العين جعلوا يجعلون الماء ويغرفون ويأتون إلى إناء ويضعون فيه كل واحد يحمل قليل ويضع حتى اجتمع في الإناء شيء فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه ووجهه ثم أعاده فيه قال فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استقى الناس ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وإيش قال ها يوشكوا يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا فيكم أحد راح تبوك قريب أليس الآن قد ملئت جنانا الآن فيها مزارع لبعض كبار الشركات وقد ذهبت إليها ودخلتها مزارع ما تقطعها بالسيارة يعني عشرات الكيلومترات وفيها مياه جوفية ومزارع يعني حتى بطرق حديثة وبيوت محمية فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك المكان البر القاحل والتفت قال يا معاذ يوشك وان ترى ما هنا قد ملئ جنانا وهو والله الآن قد ملئ جنانا قد ملئ جنانا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ جنانا وأنهارا لا قال سيكون شفت المكان هذا اللي قاح للآن يا معاد كله تراب وحصى نعم هذا إن طالت بك حياة سيكون مزارع والآن اذهب إلى هناك وسترى المزارع المتنوعة من من شتى أنواع الزروع وقد يعني يقع أيضا أعظم من ذلك أن تكون المروج والأنهار يعني تكثر أيضا في الناس العلامة الأخيرة التي معنا اليوم هي ما قال فيه صلى الله عليه وسلم قال لا تمر الساعة في حديث أبي هريرة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه رواه البخاري تمني الموت من شدة البلاء وعن أبي هريرة أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليها ما معنى يا شباب؟ يتمرغ عليه آه. الآن إذا قالك الدابة تتمرغ يعني جعلت نفسها على التراب, التراب ويجعلت تتلوى عليه يقول هالرجل من شدة اللي في قلبه ما يقول فقط يا ليتني مكان لا. يجلس ويبدأ يتلوى على القبر يقول يا ليتني أنا اللي تحت التراب طيب اقتل نفسك يا أخي وأرتح لا يعلم أنه ما يجوز أن ينتحر لكن بوده أنه مات من شهر شهرين سنة سنتين طيب ليش يا جماعة هل عليه دين قال وليس به الدين إلا البناء ليس به الدين إلا البناء رواه مسلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه كفى بكداء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانيا سبحان الله يا جماعة طبعا هذا اللي في آخر الزمان لن يتمنى الموت بسبب البلاء إلا لأنه مؤمن صادق الإيمان صح؟ يعني إنه يمشي في الشارع فيرى نساء متبرجات يدعون الناس إلى البغاء إن أنكر ضرب او, أو, أو سجن أو حصل للشيء مسكين في داخل قلبه يغطاض ويحزنون يمشي إذا مشى قليل إلا واحد معه قرورة خمر سكران حوله ولا قوته بالله يمشي مع ترك ثاني إلا يسمع مرقص وفيه نساء يرقص حوله ولا قوته ويخرج منه إلى مكان ثالث أو رابع وهذا في الحقيقة واقع في بعض, بلاد في بعض البلاد سواء كانت بلاد المسلمين أو غالباً بلاد الكفار كم رأينا والله من إخواني لنا في بعض البلاد يعني مسكين إن ذهب إلى العمل فإذا هم في وظيفته يتهارجون يتهارج الحمر يعني يقبل الرجاء النساء وقد يخرج أحدهم عورته إن ذهب إلى البقالة فإذا الموسيقى تظر في كل مكان ويبيعون المجلات الفاسدة التي فيها العري إن مشأ في الشارع رأى البغاية في الشارع إن جاء وصلى في المسجد كتبوا فيه المخابرات والمباحث وقبض عليه إن علم أولاده في البيت القرآن سأل المدرسة سألت أولاده وأخذوا اولاده منه لأنك أنت تخربهم أو تعلمهم القرآن أو تجعلهم إرهابيين بالله عليكم يا جماعة هذا ماذا يريد بالحياة ان أراد ينتقل إلى شيء من بلاد المسلمين قالوا لا ما نعطيك فيزة ولا نعطيك تأشيرة ولازم ما يكون عندك اقامه طيب أنت ممنوع من السفر حتى يصل يا جماعة إلى حاله لا يستطيع ينكر منكر أولاده اللي هم أولاده ما يستطيع أن يربيهم تربية صالحة بالله عليك هذا ماذا سيكون المقصود أن هذا سيقع في آخر الزمان كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلاجه يعني أو لتأخير هذا البلاء أن لا ينزل أن المرء يحرص على الدعوة إلى الله وعلى إصلاح مجتمعه لعل هذا البلاء إن كان لابد واقعا أن يتأخر عنه أسأل الله تعالى لي ولكم توفيق والسدات وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله